واتينا أ من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي ل م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 الا يسجدوا لله الذي يخرج القبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقه كنت من الكاذبين إ ذ هم بكتابي هذا فالقه إ ل ي ه م ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملا اني القي إ ل ي كتاب كريم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 فما آ ت ا ن ي الله خير مما آ ت ا ك م بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع إ ل ي ه م ف ل ن أ ت ي ن ه بجنود لا قبل لهم بها